اذا كان مبنيا فله صورة وان كان معربا فله تسع صور المجموع 11 صورة أنه إن اتصلت به نون المثنى فانه يبنى على الثنون لقوله تعالى والوالدا يرضعنا يرضعنا فعل في مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون المثنى وهي صفرت بنون التوكيد كانت شديده أو خفيفه فانه يبنى على الفت في الشديدة شديده يضربن زيد فتقول يضربن فعل مضارع مجزوم على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيله ومثال خفيف يضربن زيد فإعرابه كالذي قبله إلا أنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وا السائل المؤيد رحمه الله يتابع حديثه عن اعراب الاسماء فقد تقدم فيما مضى حديث عن الفعل الماضي وعن الأمر والان سيتحدث عن المضارع والمضارع له حالتان الحاله الأولى يبنى فيه والحاله الثانيه يعرب فيها فهو اما مبني واما معرب وبناؤه يكون في صورتين الصوره الاولى اذا اتصلت به نون نيش تقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يرضعن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوه وفي هذه الحالة يبنى على السكون الصوره الثانيه اذا اتصلت به نون التوكيد لكن العباره الادق هي ان نقول إذا باشرته نون التوكيد الفرق ما بين الاتصال والمباشرة الاتصال قد تكون معه المباشرة وقد لا تكون كما سابقا بينما المباشره لا تكون الا مع الاتصال هنا اذا نقول يوبها الى باشرته ثورو الثقيل ثقيله ثقيله يضربن يضربن زيد خفيفه يضربن زيد فبهذين الصورتين نقول مبنيه الحاله الثانيه هي حاله الاعراب الفعل المضارع يكون معربا ويعرب في تسع صور يعرب في تسع صور وإن عاليه من النونين كان معربا واعرابه إما رفع وله صور ثلاث لانه ان كان صحيح الاخر فانه يرفع بالضمه الظاهره في اخره فيضرب فتقول يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمة الظاهره في اخره وإن كان معتل الاخر فإن كان بالألفك كيخشى فتقول يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمة المقدره بالالف المانع من ظهورها التعذر وإن كان بالواو كيدعو فتقول يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمة المقدره على الواو المانع من ظهورها الثقل وان كان بالياء كيرمي فتقول يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمة المقدره على الياء المانع من ظهورها الثقل وان كان من الافعال الخمسة وهي يضربان وتضربان ويضربون وتضربون, وتضربون وتضربين فتقول يضربان فعل مضارع مرفوع لتصرفه من الناصب والجازم وعلى رفعه ثبوت النون نيابه عن الظمة واتفعل عليه بقيه الافعال الخمسة اذا انعرى لون ينعرى إن الفعل المضارع من النونين يكون معربا واعرابه له ثلاثه حالات ان ان يكون مرفوعا وان أن يكون منصوبا وإما ان يكون مجزوما اذا الصوره الاولى الحاله الاولى يكون مرفوعا الفعل المضارع في حاله اعرابه وفي حاله الرفع له ثلاث صور الصوره الاولى اذا كان صحيح الآخر ولم يلتفل باخر الشيء صحيح الاخر ولم يستر في آخر شيء في هذه الحاله يرفع بالضمه الظاهره فتقول مثلا يجتهد الطالب فقولك يجتهد فعل مضارع مرفوع طبعا بالتجرد وعلامه رفعه الدمه الظاهره في اخره هذه الصوره الاولى في خنف الضم الصوره الثانيه أن يكون معتل الاخر ولم يخلف الاخره شيء وذلك قولك يخشى ويبدو ويرضى انارستن في ثلاثه امثله لانه احال الى الاشعار ان يكون معتلا بالالف أن يكون معتصا بالواوي وان أن يكون معتلا, معتلاً بالياء ففي الحاله الثلاث يقول مرفوعا بالضمه المقدره ان على الالف فتعذرا وان على الواوي والياء استفالا فاستفال انقول مثلا يخشى بفتح المغارب المرفوع علامه رفعه الضمه المقصره على الالف الناعمه من ظهورها تعذر ان المتكلم يتعذر له ولا يمكن له أن يتلفظ بالضمة في الالف فمتى ترك ان الضمه حركه والالف ساكنه بعد السكون بالضر لا يشتغل ولا قول فيما كان إن اذا كان في اخره واو يدعو يغزو فعل المضارع مرفوع وعلامه رفعه اضفنا تلك على الواو لانعام من ظهورها اليسكاط و ليكتصار صوته هل يمكن للمتكلم أن يتلفظ بالضمه على الواو فيقول يدعو يدعم لكن السقيله الضمه على الواوي فتح يفد ودعينا وهذا ما يقال اذا كان الى اذا كان في اخره الياء يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء الياء المانع من ظهورها الثقل احنا ويمكن ان تقول يرمي لكن ذلك خطئ هذه الحركه صورته ثانيه وراث المستاريخا في مدار المرفوع اذا كان من الاسماء الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه خمس وكان خمسه ليس اسماء خمسة ان اذا كان الفعل المضارع مبدوءا بياء الغيبه يفعل اذا كان الفعل قد تصرف بالفعل المضارع الباء الاثنين اما ان يكون مبدوءا بياء الغيبه او مبدوءا بتاء انقطف فكان اعلان يفعلان يفعلون واذا صفر به واو الجماعه فذلك ان معنى يكون مبدوءا بياء الغيبه يفعلون او بتاء الخطاب تفعلون هذه اربعه وإذا الثقل استصل به دخلت في ياء المخاطبة فلا يكون مبدوءا الا بتاء انطلاق اما بياء الغيبه فلا لماذا لأن ان يغلب انفا المخاطبه فلن يمكن ان تشرح معها ياء الغيبه يومضان نقيضان وتاليان هذه الفعل الارتق الفعل المضارع اذا كان من هذا القبيل يرفع فموتين النون يرفع به فموتين النون في هذه الافعال التي جاءت على وزن يفعلون يفعلون وقبل ذلك تفعلون فعل المضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لذلك صور كلها في رفعه في حاله الرفع هنا نرجع البدايه الفعل المضارع المعرب ان ان يكون مرفوعا وان ان يكون منصوبا او مجزوما تحدثنا الآن عن عن المرفوع واخرجنا منهم ثلاثه صور الان ندخل المنصوب وان كان منصوبا فله صور ثلاثه ايضا وهي ان تقول اذا كان فاعلا اذا كان صحيح الاخر كقولك لم يضرب فتقول في اعرابه لن ضرب نفذين ونف من استغراق ويضرب فعل المضارع المنصوب ب لن وعلامه اصله الفتحه الظائره في اخره والناطق له لن وان كان معكلا فإن كان بالالف قولك لن يخشى فتقول في اعرابه لن حرف نصب نفي واضمن نصب الفعل ويخشى فعل المضارع المنصوب ب لن وعلامه نصبه الفتحه المقدره في الالف مانع ظهورها التعذر وإذا كان معتل اللام بالواو كقوله كلام يدعو فتقول يدعو الم يار المضارع و فعل مضارع منصوب بلا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره وهذا المعتل الى بل... كلام يرمي فهو في كان من الاباعي الخمسة و هي ولا ولا ولا ولا نبي وعلامه صحيح الحروف النون نيابه عن الفتح وقد اعراب ذكريه الامثله يعني إذا كان الفعل المضارع منصوبا فله ايضا ثلاث صور لانه الا ان يكون صحيح الاخر أو معتل الاخر أو من الافعال الخمس اذا كان الفعل المضارع في الصوره الاولى اذا كان الفعل المضارع صحيح الاخر ونزيل ولم يتصل باخره شيء اذا كان الفعل المضارع صحيح ولم يتصل باخره شيء فينصب حينها بالفتحه الظاهره في اخره كقولك لن ينجح الكسول وكقوله اي تعرف لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال اي فعل مضارع منصوب ب لن وعلامه نصبه الظاهرة الظاهره في اخره لماذا لانه صحيح الاخر ولم يستف بعده شيء اذا في هذه الحاله ينصب بالفتحه الظاهره صوره صوره سالم كان معتل الاخر ولم يستف بعده شيء صحيحا بما بين فرق فيه تفصيل اذا كان اذا كان معتلا بالالف راينا ان الالف لا تقبل التحريك اصلا انما كانت في حركه كان ضمتا او كانت فتحتا او كانت كسره وعليه اين قبضه المقدره على الالف تعذر ذلك دون يتعذر وان ان كان معتلا بالواوي أو الياء راينا في الرق ان سبب التقدير كان لثقل كان لما كانت الضمه ثقيله هي اثقل الحركات لكن الآن الفتحه خفيفه اذا تتبعوا لا يوجد سبب التقدير لا يوجد وعليه فيظهر النصب فنقول اذا كان الفعل المضارع معتلا بالواو او معتلا بليها و عليه الناصب فينصب له حدي الظاهره لقبول حدي الظاهره لن يدعو لن يغزو وكذلك لن يربى فينصب له حدي الظاهره حدي الظاهره تكون في حينها من هذه النحية كالصحيح الاخر لانه صحيح الاخر المعتل واوي او يائي ينطق بالفتحه الظاهره كالصحيح الاخر هذه الصوره الثانيه صوره الاعتلال الصوره الثالثه والاخيره في باب النصب اذا كان الفعل من الافعال القل اذا هذه الحالة ينصب بحذف النون النون التي كانت علامه على الرفع كان ثبوتها علامه على الرفع الان حذفها علامه نصب فتقول لن يفعل لن يفعل تقول قاعده وجل لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون الأصل تنالون مرفوع بثبوت النون لما دخل النافي حدث النون لن تنالوه اذا احتذف فئن لا تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا منصوب ب النور إذا في هذه الحاله الفعل المضارع إذا كان من الافعال الخمسه أي اذا اتصلت اتصل به ضمير من القوامي الثلاث ينصب بحرف النون هذه هي الثانية من هو الادراب كان مرفوعا في ثلاث صور اذا كان منصوبا في ثلاث صور اذا بقيه الحاله الثانيه الثالثه وهي حاله الجزم وان كان مجزوما فله صور ثلاث ايضا لانه ان كان الصحيح الاخر فانه يجزم بالسكون كلم يضرب فتقول في اعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمي السكون في اخيره وان كان معتل الاخر فيجزم بحذف حرف العله كقولك لم اخشى ولم اغض ولم اغمض فتقول في اعرابه لم اخشى لم حرف نفي وجزم وقلب واخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الالف من اخره حذف الالف من اخره والفتحه قبله دليل عليه وتقول في لم ادع لم حرف نفي وجزم وقلب وادع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف الواوي من اخره والضمه قبله دليل عليه وفي لم ارمي لم حرف نفي وجزم وقلب وارمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف الياء والكسر قبله دليل عليه وان كان من الافعال الخمسه فانه يجزم بحذف النون كقولك لم يضرب ولم تضرب ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي تضرب فتقول لم حرف نفي وجزم وقلب ويضربا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف النون نيابة عن السكون ويقف عليه اعراب ما بقي من الافعال الخمسه والحاصل أن المضارع المعرب اما صحيح الاخر وإما معتل وإما من الافعال الخمسة وهو اما مرفوع او منصوب او مجزوم ثلاث في ثلاث في 9 وان كان مبني فله حالتان الحالة, الحاله الأولى مع نون التوكيد والثاني مع نون المثنى فالمجموع 100 صورة وقد سبقت لك منصوبه اذا الحاله ثلاث تام الى عرب الفعل المضارع إذا كان مجزوما فاذا كان مجزوما له ايضا ثلاث صور بنفس الطريقه التي سبق في الرفع والنصب ان أن يكون صحيح الاخر ولم يتصل باخر شيء وإما أن يكون معتل الاخر ولم يتصل باخر شيء وإما ان يكون من الافعال الخمسه وفي الحالة الصوره الاولى اذا كان صحيح الاخر ولم ينصرف في شيء يجزم بالسكون نحو السكون كقوله, كقوله تعالى لم يلد ولم يولد فلم حرف نفي وجزم ونقل ويلي الفعل المضارع مجزوم بالسكون في آخر والغائر على ذلك انها الصوره الثانيه إذا كان معتل الاخر ولم يصفى اخره شيء ففي هذه الصوره يذم بحذف حرف العله يذم بحذف اصل العله تواب كان معتلا بالالف او بالواو او بالياء فتقول الكافر لم يخشى الله لم يخشى عفوا لم لم يخشى فلان حرفنا في موجز من وقال لم ويخشى قبل المضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف حرف العله وهو الالف والدليل على ان الالف هو المحذوف الفتحه اه شلتوا عليه فتحتوا دل على اه يا كذلك اذا قل لم يدع كما جاء في الحديث من لم يغز من لم يغز احد حتى ابن الغالب لم يغز لم حبنا في وجه من وقل يغزو فعل مضارع مجزوم بلم علامه جزمه حب حرف عله وهو الواو ودليل على ان المحلوفه هو الواو ضمته كذلك اذا كان معتل الياء ياتي لم ياتي لم حرفه وقال ياتي تام حقه لكن وجدنا فعل مضارع مجزوم بلا علامه حرف حرف العله وهو الياء والدليل الكتر قبلها مثل مثل دليل على الياء اذا هذه الصوره الثانيه في التسني والصغير يعتبر مثل الاخير والاخير الصوره او الصورة كان من الافعال الخمسه اذا كان من الافعال الخمسة يجزم بحذف النون لم بالحذف لكن الان بحيث حذيت بحرف بحذف حرف العله وانما بحذف ان الوزن كان صحيح الاخر وكان معتل الاخر فاهم هنا المهم انه اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه وان شئت تقول لانه من الافعال الصحيحه في هذه الحاله يجزم بحذف الواو قالوا ذلك أو قال العرب فان لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا كمثل نفس الان لم تفعلوا لا حرف نفي وجزم وقلت تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف النون لم تفعلوا افعلها لم, لم, لم تفعل الكل مجزوم بحذف النون ينفتحها عند الفعل المضارع نحو ثلاث الا ان يكون مرفوعا وان ان يكون منصوبا وان ان يكون مجزوما ولا رابع له الى الاعراب فاذا كان مرفوعا فيه ثلاث صور واذا كان منصوبا فيه ثلاث واذا كان مجزوما هذه الصوره هي كالتالي يكون فاعل اخر وليتصف باخره شيء يكون مؤنث اخري وليتصف باخره شيء ان يكون من الافعال الخمسة ثلاث في ثلاث تقدر فاذا اضفت الى السعي صورتان سابقهتا في البناء لانه اما ان يبنى على السكون اذا اتصلت به نونه المثنى او يبنى على تقدير اشاره الرفع توكيد كان الفاعل باصله الصوره ادي صور صور يعني علم المعارف فاذا يعلم ان الفعل المضارع ان كان من الافعال الخمسه يقولون لون التوكيد معه متصله وان كان من غيرها تكون منفصله يعني بذلك هو يشير المصنف الى حقا مهم وهي كما اشرنا سابقا ان نون المشددي لا تكون الا مباشره لذا يكفي ان نقول يبنى عن السكون اذا سقطت فيه نون ولا نشترط المباشرة المباشره بما بان المباشره هنا من باب الحضي اشترط المباشره هنا من باب خفي الحضي فالنون لا تأتى الا مباشرة ولذا يثبت اتصال الاتصال لكن نون التوكيد لا لها حالتان حالة تكون فيها مباشره وحاله تكون فيها غير مباشره دا. نقول الفعل المضارع اذا اتصلت اذا اتصلت به نون التوكيد له حالتان حاله معها المباشره وحاله معها غير المباشره فكيف تكون التوكيد المتصله بالفعل المضارع مباشره اذا لم يكن من الافعال الخمسه إذا لم يكن من الافعال الخمسه مثل نقول يضربن زيد ها يضربن او يبربن قد يضربن زيد فهنا ننطق المضارع غير مباشره يا قطعه متصله في اخر الفعل بين هذا الاتصال هل هو التوجب المباشره ام لا نعم اذ ليس شيء هناك يفصل النون التوكيد عن النون لا منكور ولا محذوف هناك شيء هناك يفصل لا فصل هناك يضربن فاخر الفعل هو الباء ومباشره توجب النون يضربن لا فصل فهل اذا مباشره ايوه نعم واحيانا تكون غير مباشره متى تكون غير مباشره اتصلت وليست امم اتصلت ولكنها ليست مباشره في حيث بينهما فاصل فاصل بينها وبين الفعل فاصل هذا الفاصل احيانا يكون مذكوره واحيانا يكون محذوفا يكون محلوفة مذكوره يرتبط بالآخر الفعل المضارع الف الاثنين ثم اكدناه ثم اكدناه بنون مثلا يضربان على وزن يفعلان فعل المضارع مرفوع بثبوت النون لماذا اتصاله بالالف طيب في هذه الحاله اردنا تاكيده بنون فقلنا يضربان يضربان يضربان النون الاولى ن الراء ثانيا ن التوكيد فاجتمع ثلاث نونات ثلاث امثال هذا موجب صح فاردنا حذف النونات فماذا نحذف نون توكيد يمكن حذفه لانه جاء به للتوكيد فاذا حذفناه يضيع التوكيد ماذا نفعل حذفنا نون الرفع فقلنا يضرباني ثم كثرناهم تشبيها له بنون الرفع لانه جاء بعد الالف يضرباني أو تضرباني شاهد عندنا هل ننطق الآن؟ اتصل بالفعلي ام لم يستصل الضطر لكن البشره في الاملاء اخر الفعل هو الباء ويوجد بين الباء والنون ماذا فاصل مذكور وهو الالف اذا هنا نقول فعل مضارع مبني ام معرب امال اذا اردنا ان نعرب هذا يبري او تبري باني في الاعراب فعل مضارع ضد مبني امن مرفوع مرفوع هو يورد انتقو باشا مرفوع دي سقوط النون المحذوفه لتوالي الامثال المحذوفه في توالي الالف وسبب عذ والالف فاعل والنون التوكيد اذا هنا هنا نون توكيد ليست مباشره طيب هذا, هذا أمر امر واضح لان الفاصل موجود لكن احيانا يكون الفاصل محذوف وذلك إذا اتصل به واو الجماعه مرقبيت بضم النون اذا اردنا تاكيده بننثق هنا الان فنقول يغربونن يغربونن طيب احذفنا النون للعله السابقه لتوالي الامثال هذا بقيه يغربون يغربون فما بحثا اجتمعت ساكنان التقت ساكنان ساكن الاول واو الجماعه الساكن الثاني النون المدغمه النون الاولى من نون وكل حرف مشدد فيه حرفان الاول ساكن والثاني متحرك المدغم ساكن والمدغم فيه متحرك تحقيق قاعده ان ساكنان اتفقا يسر فحذفه السحب فحذفنا الواو يضربن حذفنا الواو لكن الواو فاعل الواو فاعل حذفنا ضع حذفه القينا ما يدل عليه وهو ماذا الضم فقلنا يضربن يضربن اذا اذا كيف نكارع كيف نقول فعل المضارع نعم معرب ابن مبني معرب المضارع معرب ولا نقول هنا نطبق عليه القاعده اذا اتصلت به نون التوكيد يكون مبني نقول هنا احنا شرطنا مع الدفتر شرط ثلاثه المباشره وهنا وجدت مباشره لم توجد هناك فاصل قد يكون قائل اين هو لا لا نرى فاصل النون باشرت اخر الفعل اشارت في مثالنا فنقول هناك فاصل محذوف تدل عليه الضمه وما قيل في واو مع واو الجماعه يقال مع ياء مؤنث كما اذا قلت انت يا فلانه صبري بنا ها بينا. بينا. به ما صبر آخر ما تضمن ثقل سكنان ان الياء وابقينا الكسره دليلا عليها المهم في هذه الحالة ها هذا ما اراده المصنف أن الفعل المضارع ان نون التوكيد مع الفعل المضارع اذا كان من الافعال الخمسه النون تكون غير مباشره مع غير الافعال الخمسه تكون مباشرة ومع الافعال الخمسه تكون غير غير نعم يعني تكون منفصله ونقول الفاصل اما ان يكون مذكورا كما راينا في ا 2 وان ان يكون محذوفا او الجماعه والمخاطب اريد اقل اي عباره اخرى يعني ذلك يعني ذلك انه قل... كانه يشير الى مساله فيها نوع من الغموض يعني ذلك القيمه المعتل عند النحويين ما كان اخره حرف عله بائث الطرفين ما في حرب علتي سواء كان اوله سواء كان اوله كوعد أو وسطه كقال وذا او اخره كدعا ورنا فهو عام مطلق من المتل عند النحويين فيشتمعان في نحو يقى ويدعو ويرمي وينفر ما ذل عند الطرفين في نحوي وعد وقال كما تقدم والحاصل ان صور اعراب الفعل من حيث هو 20 لان الماضي فيه اربع صور والامر فيه خمس صور والمضارع فيه 11 الصورة فالفرق وهي الفرق بين المعتل عند علماء النحو والمعتل عند علماء الصرف ولكل من الاصطلاح فعلماء النحو الاصطلحوا على ان المعتل الفعل المعتل هو ما كان في اخره حرف عله ما كان في اخره حرف عله فاول اوياء او اذا قلنا لي يخشى يدعو يرمي هذا معتل عند نحوي طيب قلنا نستر على هو المعتل ما يوجد فيه حرف عله داخل ما يوجد فيه توقع في الاخير ام في الوسط ام في الاول مثال ذلك الاخير الامثله السابقه عند النحويين يقشى يدعو يرمي مثله في الوسط ان في في قال في الوسط، كيف تكون قال كان باع قف على هب وسط الفعل حرف عله الف او الياء او الياء قال قيل وقول ذاع الاخطاء وضاع على كل حرف حرف عله هذا معتل عند من علماء الصرف او كان في اوله يقولوا حرف العله في اوله مثل وعد وجد ولى هذا معتل عند علماء الصرف طيب يظهر لنا ان المعتل عند علماء الصرف أعم من المعتل عند علماء النحو فلا يقال يكون الفعل معتلا عند علماء النحو إلا إذا وجد حرف العله في آخره إلا إذا وجد حرف العله في آخره عند علماء الصرف فهو من ذلك فهو معتل كان في الأول أو في الوسط أو في الأخير وبالتالي نقول كل معتل عند كل معتل نحويا هو معتل صرفا وليس العكس وليس العكس اي ليس كل معتل صرفا معتلا نحويا ايوه اذا لدينا مجموع وخصوص فناء وخصوص مطلق اي ان انه هو هذا. كل معتل نحويا لا العكس يعني كل معتل نحويا وكل perfect ولينعذ الحكم اثر القرص ولاثما ما سبب احتوىنا كتاب الكريمي ان الفعل الماضي فيه اربع حركات بناؤه هي في اربع حركات الاربعه وان الامر فيه هم بصوره حرف الى اربعه ثلاث حركات الماضي وان وعدد الفعل المضارع فيه 11 صوره فاذا ضمنا 11 الى افعل تكون الحاضره 20 صوره مشجوعه بين الافعال الثلاثه لاذا علم أن الاعراب في جمله اطلاقاته في الاصطلاح أن يطلق على تطبيق الكلام على قواعد العربية كما نص عليه الدمامين على المغني وغيره ومنه قولهم اهلي آه، آه، بشاء زيد وإنما كان هذا الاتفاق صلاحيا لأن العرب لم تكن تلتزم بتلك القواعد ولا تطبيق السلام عليها وإنما كانت تنطق بها مطابقا للاستراتيجيه افاده الامير والله اعلم الاعراب الذي صرح عليه علماء النحو الاعراب الذي صرح عليه علماء النحو هو ما يقابل البناء ما يقابل البناء واذا قسموا الكلم إلى قسمين الى معرب والى مبني عرفوا كلا المبني هو ما يلزمه حاله واحده والمعرب على انه معنوي هو ما يتغير اخره الى اخره هذا قول الذي صرح عليه علماؤنا ويرى المصنف أن الاعرابه كلمة الاعراب يطلق علامه على الحالة التطبيقيه على ذكر الجمله وفق لسان العربي فنقول جمله معربه اي مطابقه وموافقه لما عليه العرب لماذا ما الذي دفعوا الى القول بهذا حتى لا حتى لا نذهب الى ان العرب لم يعرب الكلام انه ما عرفوا هذه القواعد مرفور تم الظاهره باخره او أو المقدره او ما او الى اخره فما عرفوا هذه هذا الفقه فقه النحو تعرفه ولكن كان عندهم الاعراب سجية وسريقه كانوا يحدثون به وفق القواعد فقواعدنا نحن اخذت من لسانهم أي نعم الى عليك الاعراب يطلق على ماذا على تطبيق القواعد وعلى ذكر الجمل على ماذا قال <تصفيق> ثم علم أن عندنا حرف العله وحرف اللين وحرف المد وكل واحد أعم مما بعد فحرف المد يشترط فيه ان يكون ساكنا وقبله حرف متجانس فالف مصطفى وواو يدعو ويا يرمي وحرف اللين يشترط فيه ان يكون ساكنا ولا تشترط فيه المزانه فواو في العوض ويا في المر حرف عله حرف لين والا وليس بمد لاختلال شرطه وحرف العله الذي لا يصادف فيه دخول ولا مجانسة سياهدي وورق نور حرفا الاكن وليس بمد ولا لين هنا المصدر رحمه الله ايضا يتحدث عن مساله اخرى وهي الفرق بين ثلاثة أشياء بين المد واللين والعله فهناك فرق اما حرف اللام فاوان يكون هذا شرط نقول حرف المد لا بد من شرطين الشكون والمجانسه نفهم لا نقول حرف حرف مد إلا إذا اشترط في إلا توفر فيه شرطان الشرط الاول ان يكون ساكنا الشرط الثاني ان يكون ما قبله مجانسا له أي إذا كان الفا قبله فتحه وإذا كان واو ان كان قبله ضمه واذا كان ياء كان قبله كسره فهذا حرف المد اذا نقول كل حرف ساكن وقبله حركه مجانبه له فهو حرف مد وذلك المصطفى باخره الف وقبله الف ساكن وقبله فتحه يدعو كذا الواو حرف مد لانه ساكن وقبله ضم يرمي حرف مد لانه ساكن وقبله كف كبرت جنبه اذا هذا هو ضابط حرف المد طيب. بقي لنا حرف اللين حرف اللين ما هو حرف اللين هو شرط واحد وهو ان يكون ساكنا يشترط في حرف اللين ان يكوناش ساكنا هل تشترط المجانسة املك الشرط ها لا تشترط المجانسة في اللين لا تشترط يشترط السكون نعم وعليك قولك فرعون غرنيق الاخ دوو بين فرعون ساكن اذا الشرط لللين موجود املا لليل موجود لكن هل وجدت المجانسه حتى نقول وإذا لا واذا لم تد على الواو من ترعون اذا اوليت حرفا وحرف ليل كذلك غرنيق هكذا غرنيق مسقر اذا قلنا غرنيق على كل حرف مد حرف غرنايق غرنايق. غرنيق اذا يا ساكنه قبل ايش حركه لا تجانسها فهذا يسمى ايش اللين هذا حرف لين بقي لنا حرف العله حرف العله هو عم من هذا بمعنى لا تشتر, لا تشتر... لا يشترط له السكون ولا تشترط له المجانسه لاحظت معي فكل ما وجد ما يحرف العله واو والياء الو... الالف والواو والياء فكلما وجدت هذه الحروف الا نقول هذه حروف عله هذه حروف عله هل ساكنه ام متحركه لا يهم قد تكون ساكنه وقد تكون غير ساكنه هبيا يا الياء حرف عله مفهوم قد يكون حرف العله قد يكون ساكن وقد يكون غير ساكن لا نشترط لا نشترط السكون هل تشترط المجانسه لا تشترط ما قبله قد يكون موجان اذا قد يكونوا غير جالسين فكان حرف العله اعم من ماذا اعم من حرف اللين وقطع المد وحرف اللين اعم من حرف المد فكلما دثرت وقع الخصوص بحيث في, في في العلة هل شرطنا شيئا لم تصير لا سكون ولا, ولا متان اذا هنا ما بدم ان المساله ليس فيها شرط فالشرط قيد وينشاني القيد ان يضيق الدائره وكلما خلص الشيء من القيد الا وانطلق وعم اذا فكان حرف العله من هذه الناحيه عاما عام طيب فاذا زدنا شرطا ضاقت الدائره قلنا اذا حرف اه اذا زدنا شرطا وقلنا حرف اللين لا بد ان يكون ساكنا شرط السكون اذا ضاقه الدائره بمعنى اننا اذا وجدنا حرفا ليس ساكنا فليس لينا بالشرط الثاني قلنا اذا مع السكون لا بد من الشرط الثاني وهو المجانسه فلن يبقى لينا اصبح اه هذا ما استر الله جمعه واقول دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم معناها يطلق على الأحمق وعلى من لا حيافه والوادي العقيم والملاو النائد كما في القامصي وكلمه قنوار يتشدد الواو الشديد الفخم الراء من كل شيء وكل فظ غليظ قنوار هذا كتاب لكتاب المبتدئين في اعراب الماضي والمضارع والامر ايضاح المسابيح بقلم ثقيل علامه سيدي ابي الشتاء الراجي وكان في حياته اخر سيح يلا